يَرِثُنِ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيَ يَا زَكَرِيَّا إِنَّنَا نُبَشِّرُكَ بِعُلَامَةٍ إسْمُهُ يَحِيَّا لَمْ نَجْعَلْهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَ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 أهل المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا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 إِنَّا نَحْنُ نَرِفُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ واذكر في الكتاب إبراهيم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك شراط سوية يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية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 إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَلَأَدَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُر في الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَلِئًّا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الظَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدَ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مما رد أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي مالا له وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرُودًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنْتَرَ